قربونا إلى الله زمل فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَرِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَرٌ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ He was born, and he was born from what he wanted. He is God, and He is the Lord. He يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الوفاق خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم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 إله إلا هو فأنا تصرحون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيَّ ثُم هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ نَسْمَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ آلِهَةً يُضِلُّ النَّاسَ بِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ ساجدا قائما يحذر الآثرا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون منما قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 كيخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين اجتنبوا الطاروت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألبان أفمن حط على الهم كلمه العذاب أفأنت تنقذ من خنق لكن الذين اتقوا ربهم لهم نور في فوقها رف مبني تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله من الم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصبرا ثم يجعله حطما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب فَمَن شَرَفَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوعٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعوا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم, ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فكهدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من اتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ويرذيع وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا تشاكسون ورجلا سلما لرجل أهل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم عند ربكم تختصمون فمن أظلم إن من كذب على الله وكذب بالصدق إن جاء أليس في جهنم مسوى للكافرين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 ومن يهدي الله فما له من مضيل أليس الله بعزيز ذي انتقا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ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 وَنَظَلَّ فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 أم اتخذوا من دون الله شفاة قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَאْ قلوب قُلُوبُ لا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَانِي مِنَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ